الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور الله فلا له إله الله وحده لا شريك أن محمدا عبده ورسوله يا الذين الله حق تقاته ولا مسلمون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 جعلني الله وإياك من يدعوا الله التبارك وتعالى سله شنوا على أن يجنبن الإشراك بين الأكبر والأصغر والخبيث. اللهم إنا بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والاجتماع. اللهم أمنا في دولنا وأوطاننا. اللهم أسمع علينا نعمك يا رب العالمين أما بعد فإن الله عز وجل قد أرسل إلينا النبي الأمين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أرسله رحمة للعالمين ومنة ونعمة للمؤمنين قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله عز وجل أرسل إلينا محمدا عليه الصلاة والسلام فكان بالمؤمنين رعوفا رحيما وكان عزيز عليه ما عيدنا وكان حريصا علينا يقول الله عز وجل فقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ومن حرصه صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك من خير إلا ودل الهمة عليه وما ترك من شر إلا وحذرها منه فما من خير إلا ودلها عليه وما من شر إلا وحده من. لقد بقي النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين في المكة يدعو إلى عبادة الله وحده دون ما سوى يدعو إلى التوحيد ولا يدعو إلى شيء آخر مع ذلك. ثم بعد ذلك نزلت الشرائع من صلاة وذكاة وصيام وغير ذلك من الأمور. وذلك لم يهبي النبي عليه الصلاة والسلام عن الدعوة إلى التوحيد حتى أنه قبل أن يموت بخمسة أيام بل قبل أن يموت بنحظات كان يحذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد في صحيح مسلم عن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبع الى الله أن يكونني منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان من قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن انهاكم عن ذلك قالت عائشه رضي الله عنها كما في الحديث الذي هو في الصحيحين قالت لما نزل بالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينزع طفق على وجه خميصا فإذا اغتم بها رفعها ثم قال لعنة الله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقالت عائشة رضي الله عنها أن عند زوجات النبي عليه الصلاة والسلام جاءت فأخبرته عن كنيسة راتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اولئك شرار الخلق اولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل ومع تحذير النبي عليه الصلاة والسلام وشدة تحذيره من هذا الأمر العظيم إلا أن الأمة الإسلامية قد ابتليت ببلاء عظيم ألا وهو بناء المساجد على القبور واتخاذ السرج عليها اتخاذ هذه الأضرحة على القبور حتى أصبحت تعبد من دون الله تبارك وتعالى حتى أصبحت تدعى وينذر لها ويستغاث بها ويستعان بها الشدائد، ويستعاذ بها عند المخاوف كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث وقبل أن يصبح رسولا كان يتخذ غار حراء فيتعبد فيه ويتحنذ فيه في ليالي جوات العدد ذلك تاركا لأهله وقومه الذين غرقوا في الشرك من عبادة الأصنام والأوثان والقبور فهرب منهم وأراد أن يتخذ من غار حراء ملجا في كل عام مرة وهو شهر رمضان وكان في بعض هذه السنوات في سنة من هذه السنوات نزل عليه جبريل فقال له اقرأ قال ما أقرأ اي لا أعرف القراءة فقد كان اميا عليه الصلاة والسلام فأعاد عليه قال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال باسم خلق. خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع النبي عليه الصلاة والسلام خائفا يرتجف ويرتعد. رجع إلى خديجة وهو يقول زملوني زملوني فلما أفاق من الرعب قال لخديجة رضي الله عنها والله كنت أموت من الخوف فقالت كن والله ما يخزيك الله إنك لتقل الضيف وتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق ثم مرت فترة ثم مرت فترة من الزمن ولم ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام شيء من القرآن، فأثر ذلك في نفسه، وعاد إلى غار حراء، يتعبد ويتحن كل الليالي ذوات العدد، حتى خاف خرج من غار حراء، راجعا إلى مكة كعادته ليطوف بالكعبة، ثم ينزع إلى خديجة، فلما أصبح في بطن الوادي ناداه صوت، قال فالتفت يمينا فلم أر شيئا، فالتفت شمالا فلم أر شيئا. فنظرت أمامي فلم أرى شيئا فنظرت خلفي فلم أرى شيئا فنظرت فوقي فإذا بشيء عظيم قد غطى الأفق وهو جبريل عليه السلام قال فأغمي علي ثم قمت فأسرعت إلى خديجة فقلت دثروني دثروني صبوا علي ماء باردا فصبت خديجة رضي الله عنها عليه ماء باردا فلما أثاء نزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فأجر ولا تمنم تستكثر ولربك فاصبر في هذه الآيات العظيمة يأمره الله عز وجل أن ينذر الناس من عذاب الله تبارك وتعالى إنهم بقوا على الإشراك بالله المتعال بذاته وحقوقه وصفاته والأفعال فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الملك الدياني وحده وترك وخلع كل ما يعبد من دونه سواء من قبور الأنبياء والمرسلين وقبور الأولياء والصالحين والأصنام والأوثان فلاق النبي عليه الصلاة والسلام شدة وغلظه من قومه حتى أنهم أرادوا أن يقتلوه فحاربوه أشد الحرب لماذا لأنه دعاه من الحق النبي عليه الصلاة والسلام كانت دعوته في البداية دعوة سرية لأن العرب من قريش من أهل الجاهلية لم يكن لهم من الأخلاق إلا الأخل بالعزه والكبرياء والأنفة ولم يكن لهم حل لمشاكلهم إلا السيف فكان من الطبيعي أن يأمره الله عز وجل أن يدعو سرا ولا يجهر بهذه الدعوة فبقي النبي عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن وهو يدعو سرا إلى الله تبارك وتعالى فوجد آذانا صاغية وقلوبا قابلة للحق ولهذه الدعوة النيرة لهذا النور الذي أخرجهم من الظلمات لهذا العلم الذي اخرجهم من الجهالات ثم بعد ذلك أمره الله عز وجل بأن يدعو جهرا فقال فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين فصعد النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفاء ونداهم وقال يا صباحا يا بني فلان، يا معشر بني قريش يا بني كعب بن لؤي، يا بني هاشم يا بني عبد المطلب فقال الناس من ذا الذي يهدف؟ قال محمدا فأقبل الناس عليه حتى أن الرجل إذا لم يستطع أن يذهب إليه أرسل إليه رسولا حتى يعلم ما به فلما اجتمع الناس حول الجبل فكان النبي عليه الصلاه والسلام فوق الجبل والناس من ناحيه فقال لهم ارايتكم لو اخبرتكم ان هناك جيشا او ان هناك عدوا بسبع هذا الجبل يريد أن يغير عليكم اكنتم مصدقين وهم لا يرون الناحية الأخرى من الجبل قال لهم ارايتكم لو اخبرتكم ان خيلا بهذا الوادي بسبع هذا الجبل تريد أن تغير عليكم فكنتم مصدقين قالوا ما جربنا عليك كذبا قط ما جربنا عليك إلا صدقه فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يرده بأهله ان ينظروا إليهم من مكان مرتفع خشيه أن يسبقوه فنادى يا صبحان ثم أمرهم بتلك الكلمة الطيبة لا إله الا الله محمد رسول الله وأخبرهم أنها ملاك الدنيا والنجاد في الآخرة وأخبرهم بالرغم أنه رسول فإنه لا يملك لهم ضرا ولا نفعا فخصص القول وعمم وقال يا بني قريش اشتروا أنفسكم من الله أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم شيئا فاني لا املك لكم ضَرًّا ولا نفعا، ثم بدأ ينزل حتى وصل إلى عمه العباس فقال يا عباس بن عبد المطلب اشتني نفسك من الله انقذ نفسك من النار فإني لا أملك لك شيئا فإني لا أغني, عنك لا أغني عنك من الله شيئا ثم قال يا فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انقذي نفسك من النار سليني من مال ما شئتي فإني لا أملك لك ضررا ولا نفعا غير أن لكم رحما سابلها ببلائها النبي عليه الصلاة والسلام أكبر الخلق على الاطلاق سيد الأولين والاخرين سيد ولد آدم وإمام المتقين لا يملك ضرا ولا نفعا حتى لفعثما رضي الله عنها وأرضاه أحب الناس إليه لا يملك لها ضرا ولا نفعا فما بالك بمن هو دون النبي عليه الصلاة والسلام هل يملك لغيره ضرا ولا نفعا هل يكشف السوء عن الناس هل ينفع ويضر الله اكبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل فيه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال الله عز وجل فيه وإنك لعلى خلق عظيم لا يملك لفاطمه احب الناس اليه لا يملك لها ضرا ولا نفعا فما بالكم يا عباد الله بمن هو دون النبي عليه الصلاه والسلام هو حي لا يملك لها ضرا ولا نفعا فما بالكم وهو ميت فما بالكم بالذي هو دون النبي عليه الصلاه والسلام وهو في قبر هل يملك للناس ضرا ولا نفعا هل يكشف السوء عن الناس وان يمسسكم الله بضر فلا كاشف له الا وان يمسسك الله بضرا فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا راد يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم النبي عليه الصلاه والسلام لما دعا قومه للتوحيد من لقي منهم شده وغلظه وبداوا يبحثون عن الوسائل العديده حتى يطمسوا دعوه النبي عليه الصلاه والسلام فكانوا يسكونه ويشتمونه ويتعرضون له بالإهانة فكانوا يقولون هذا الذي بعث الله رسولا هذا الذي يكلم من السماء والنبي عليه السماء والسلام يصبر على هذا الأمر حتى يبلغهم الحق حتى يوصل إلينا هذا الأمر إلى زماننا هذا والنبي يصبر ثم ادعوا أنه كاذب وادعوا أنه شاعر وادعوا أنه مجنون وادعوا أنه ساحر فتعرضوا لدعوته بتكثيف الشبهات والدعايات الكاربة حول هذه الدعوة الصادقة النابعه من الحق الدعوة التي تخرج الناس من الظلمات الى النور ومن الجهالة إلى العلم ولكن قومه لا يعلمون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ المشركون يا عباد الله وسائل كثيرة حتى يصد النبي عليه الصلاة والسلام عن دعوته. ومن هذه الوسائل وسنلخصها في هذا الدرس من هذه الوسائل انهم اكثروا الشبهات والدعايات الكاذبه حول دعوه النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك حاولوا صد الناس عن الاستماع للقران والاستماع للنبي عليه الصلاة والسلام كذلك الاستكثار من الاستهزاء والسخريه والسب والشد كذلك النقاش والجدال وكان نقاشهم وجدالهم حول ثلاث مسائل مهمه كان حول كثير من المسائل ولكن المسائل المهمه كانت ثلاثه وهي مساله البعث بعد الموت ومساله الرساله ومساله التوحيد واما الاستكثار من السخريه والسب والشتم فانهم كانوا كلما مر بهم النبي عليه الصلاه والسلام الا وسبوه وشتموه وقالوا هذا الذي يكلم من السماء واذا اقبل الصحابه المؤمنون قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا ولقد اخبر الله عز وجل عن حالهم مع المؤمنين فقال الله عز وجل ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يستهزئون واذا قلبوا الى اهليهم قلبوا فكهين واذا عنوهم قالوا ان هؤلاء اضالوا ولقد اثر ذلك في النبي عليه الصلاة والسلام كيف وهو الصادق الأمين المعروف بالصدق والأمانة والحلم والتواضع في قومه ثم بعد ذلك يطعن بهذه الطعون قال الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ثم سلاه الله عز وجل فقال له إنا كفيناك المستهزين الذين يجعلون مع الله إله آخر فسوف يعلمون وأمره الله عز وجل تسبيح والعباده حتى الموت فقال الله عز وجل فسبح بحمد ربك حين تقوم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي حتى يأتيك الموت ثم أخبره الله عز وجل أن هؤلاء الذين يستهزئون بك يا محمد سينقلب استهزاؤهم عليه فقال الله عز وجل ولا قد استهزئ به من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون ولكن ذلك لم يكن النبي عليه الصلاه والسلام فواصل دعوته من الله عز وجل لانه يدعو مخلصا لله لا يدعو لنفسه ولا لقائفه المعينه ولا لحزب معين وانما يدعو الى الله تبارك وتعالى مخلصا لله يخرج الناس من عباده العباد الى عباده رب العباد فلما وجدوا هذه الطريقة غير موصله إلى ما يريدون انتقلوا, انتقلوا إلى طريقة أخرى وهي تكثيف الدعايات الكاذبة والشبهات حول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا هذا رجل يعلمه رجل آخر من الاعاجب قال يعلمه بشر وقالوا يعلمه رجل اعجمي وقالوا أساطير الاولين اكتتبها فهي تمنى عليه بكرة المعصيرة ولقد علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ فقد كان اميا يقول الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لأغتاب المبطلون، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف القراءة ويعرف الكتابة لوجد لو المبطلون حجة في ذلك ولقالوا انت تكتبون وبالرغم أنهم يعرفون أنه لا يكتب ولا يقرأ فقد ألصق به هذه تم وقالوا اساطير الأولين اكتبها فهي تملى عليه بكره معاصلة وقالوا إنه شاعر إنه شاعر يوحي إليه, توحي إليه الشياطين بهذه الأمور ثم بعد ذلك يسوقها في كلمات شعريه فرد الله جل وعلا عليه وحمى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل الشعراء يتبعهم الغاوون فلم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون الشعراء يتبعهم الغاوون أما محمد عليه الصلاة والسلام فمن يتبعه؟ يتبع هؤلاء الرجال الصالحون صادقون في اقوالهم أفعاله اعتقاداته وأعماله لا يأتون بالباطل يأتون بالصدق ويصدقون من جاء بالصدق ثم قال الله عز وجل الم ترى أنه في كل واد يهيمون والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في بالوديان بل كان يدعو إلى رب واحد إلى دين واحد وإلى صراط واحد ويدعو الى اتباع نبي واحد ثم قال الله عز وجل ألم تر انهم في كل واد يئمون وانهم يقولون ما لا يفعلون وانتم تعلمون ان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل ما يقول ويقول ما يفعل فاين هو من الشعراء واين شعراء منه واين كلامه من الشعر واين الشعر من كلامه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانتقلوا الى امر اخر لان الله عز وجل قد رد ورد عليهم وحمى نبيهم صلى الله عليه وسلم فانتقلوا إلى حجة الأخرى وإلى عمل آخر فأرادوا أن يصدوا الناس عن الاستماع للنبي عليه الصلاة والسلام فكانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن وانغبوا فيه لعلكم تغلبون حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يسمعهم شيئا من القرآن أو بعضا من القرآن وهم في اجتماع إلا بعد خمس سنين من بدايه دعوته وذلك في رمضان اسمعهم سوره النجم بعد خمس سنين وكانت سوره رائعه فيها من البينات الواضحات الداله على ربيه الله عز وجل وعلى اولويته وعلى انه ذو الاسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه لا اله الا هو وكان رجل منهم اسمه النضر بن الحارث هذا الرجل ذهب إلى الشام والحيرة وتعلم منهم قصص الملوك والأمراء مثل رستم وإسفنديار ورجع إلى قومه حتى يقص عليهم هذه القصص حتى لا يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام فكان كلما جلس النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس ما ثم قال منه إلا جاء هذا الرجل وقص عليهم القصص وقال لهم بماذا محمد أحسن مني حديثا وهيهات هيهات فرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق ليس كمنه شيء فهو السميع البصير كلامه حسن كلامه كله صدق وعده حق سبحانه لا إله هو ولا رب غيره ثم بعد ذلك اشترى جارية مغنية وكان إذا رأى رجلا ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع منه القرآن أخذه من يديه وذهب به الى هذه الجارية وقال لها غنيه وأطعبه وأسقيه هذا خير لك مما يدعوك إليه محمد فقال الله عز وجل ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواء الله عز وجل كلما جاء المشركون أمر ما إلا ورد الله عز وجل عليهم كيف لا هو اللطيف الخبير هو العليم الحكيم هو العزيز القدير سبحانه لا اله الا الله لا اله الا ولا رب سواه سبحانه لا رب غيره انه ذو الاسماء الحسنى والصفات العلاء لا يشبهه شيء لا مخلوقاته لا الانبياء والمرسلون ولا الاولياء والصالحون فكيف يعبدونه يعبد سبحانه وتعالى وهو العليم الكبير فلما وجدوا هذه الطرق لا توصل الى شيء انتقلوا الى طريقه اخرى الا وهي طريقه الجدال والنقاش فجادل النبي عليه الصلاه والسلام في كل قضيه في كل امر ياتي به النبي عليه الصلاه والسلام الا وجادله فيه ومن اهم هذه الامور التي سنستعرضها ان شاء الله تعالى قضيه التوحيد وقضيه البعث بعد الموت وقضيه الرساله أما قضية البعث بعد الموت فانهم كانوا ينكرون أن يبعث الرجل بعد موته وان يخرج الرجل من قبله كانوا ينكرون ذلك وقابلوا ذلك بالتعجب والاستغراب والاستبعاد العقلي كما يقول كثير من الناس في زماننا هذا من من ينكرون البعث يقولون مقاله كفرية وهي قد من قبلهم من المشركين يقولون كما هو في لهجتنا العاميه شو اللي يظهر الاخبار ورد الاخبار هذه من الامور الكفريه التي يخرج بها الانسان من مله الاسلام ومن مله النبي عليه الصلاه والسلام لان فيها إنكار للبعث. قال الله عز وجل زعم الذين كفروا الا يبعثون قل بل وربي لتبعثون ثم بما قلت لكم انهم قابلوا هذا هذه القضيه بالاستغراب فقالوا ذلك رجع بعيد ا متنا وكنا ترابا ائنا لفي خلق جديد كذلك قالوا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقكم كل ممزق انكم لفي خلق جديد فافترى على الله كذبا ام به جنه كذلك قالوا بعيد جدا ان يرجح الانسان مره اخرى كيف يكون رفاه وعظاما ا اذا كنا عظاما وترابا ائنا لمبعوثون هوى آباؤنا الأولون فالله عز وجل قابلهم بالحجة العقلية فأخبرهم الله عز وجل أن الظالم يموت والمظلوم يموت والمظلوم لا ياخذ حقه من الظالم في الدنيا فهل هذا من العدل أنه لا يكون هناك يوم آخر يأخذ فيه المظلوم حقه من الظالم كذلك كثير من الناس المسيين المسيئين يموتون ولا يأخذون عقبتهم في الدنيا وكذلك المحسن منه من يموت ولا يأخذ جزاءه في الدنيا إن لم يكن هناك بعد بعد الموت وإن لم يكن هناك حساب وجزاء وعقاب، فسيكون هذا الكون مبني على الظلم وعلى غير العدل فقال الله عز وجل أفنجع المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف نكون وقال الله عز وجل nie masz الذين tego, حسب nie jesteś na to, że nie jesteś na to, سواء nie jesteś na to, że nie jesteś na to, że nie عليه na to. Nie jesteś na to, فقال nie jesteś na to,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 يقول الله عز وجل الله يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه فالثاني أهون عليه من الأول فقد خلقنا سبحانه من عدم أما البعث وأما الإعادة فإنها أهون وأسهل على الله عز وجل من الأمر الأول بالرغم من أن الأمر الأول كان هينا على الله عز وجل وأما قضية الثانية فكانت قضية التوحيد وكانت هذه القضية اصل قضايا واصل الخلاف بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قومه من أهل الجاهلية والمشركين انتبهوا إلى هذه القضية وعوها حق وعيها لأنها والله قد رهيدت في هذه الازمنه انتبهوا وانظروا ان النبي عليه الصلاة والسلام في مناقشة لأهل الجاهلية لعله يناقش أهل الإسلام في هذا الزمن إن كانوا من المسلمين هذه القضيه اصلها ان المشركين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام a اخبرتكم المره znowu, كانوا يقرون znowu, ويعترفون بقلوبهم ان الله خالق السماوات والارض وما بينهما وخالق كل شيء وكانوا يعترفون بان الله بيده znowu, السماوات والارض وما بينهما وبيده ملكوت كل شيء وكانوا يعترفون بأن الله هو الرازق يرزق الناس والدواب والانعام ويرزق كل حي وكانوا يعترفون بأن الله هو المدبر يدبر الامر من السماء الى الارض ويدبر أمر كل صغير وكبير وكل شريف وحقير وكانوا يعترفون ان الله هو رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم وكانوا يعترفون لأن الله سخر الشمس والقمر والنجوم والدواب والانعام والجن والإنس والملائكه كل الله خاضعون وكانوا يعترفون لأن الله يحيي ويميت لا معقب لحكمه ولا راب لقضائه والله عز وجل هو الذي اخبرنا بهذه الامور واخبرنا باعترافهم وإقرارهم فقال الله عز وجل في كتابه موجها الخطاب الى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل اسال قومك قل من يرزقكم من السماء والارض من الرزاق امن يملك السمع والابصار من البارئ امن أم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي من المحي والميت، أما يدبّر العمر، من المدبّر، فسيقول الله. المسلمون يعترفون بهذه الأمور. قال الله عز وجل في ذلك: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وما بينهما، لا يقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، لا يقولون الله. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله ولئن سألتهم من خلق السنوات والأرض لا يقولن العزيز العليم ولئن سألتهم من خلق السماء من خلقهم لا يقولن الله ومع اعترافهم الصريح واقرارهم الصحيح بهذا الأمر كانوا يعتقدون. أن الله قد أعطى لبعض عباده المقربين من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين شيئا من التصرف في بعضهم وللكون فهم يتصرفون فيه باذنه كهبة الأولاد وكشف الكربات ورفع البريات وإجابة الدعوات وشفاء المرضى نعم معترابهم مع الصريح وإقرارهم الصحيح لأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المالك كانوا يظنون وكانوا يعتقدون أن الله قد اعطى لبعض عباده المقربين من الانبياء والمرسلين والاولياء والصالحين اعطاهم شيئا من التصرف في بعض امور الكون فهم يتصرفون فيه باذنه كهبه الاولاد وكشف الكربات واجابه الدعوات قضاء الحاجات ورفع البليات وشفاء المرضى وكانوا يقولون ان الله ما اعطاهم هذه الاشياء الا لاجل جائهم عنده وقربهم منه فهم لاجل هذا الخيار واجل هذا التصرف فهم يتصرفون في الكون فهم يجيبون الدعوات ويكشفون القربات ويرفعون البليات المشركون يا عباد الله انتبهوا المشركون جعلوا الانبياء والمرسلين والاولياء والصالحين جعلوهم وصائط بينهم وبين الله لم يكونوا يقولون ان الانبياء هم الخالقون او انهم الذين يرزقون او الاولياء والصالحون هم الذين يرزقون ويملكون ويدبرون لا والله وانما قالوا هم وسطاء بيننا وبين الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ويقول الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فكانوا يظنون أن الأنبياء في قبورهم وأن الأولياء في قبورهم يقربونهم إلى الله ويسعون لهم عند الله ولذلك اخترعوا لهم أعمالا فكانوا ياتون بهذه الأعمال ويتضرعون للأنبياء في قبورهم وللاولياء والصالحين في قبورهم رجاء أن يقضوا لهم حاجاتهم وأن يجيبوا لهم دعواتهم ويكشفوا عنهم كرباتهم ومن هذه الأعمال انتبهوا أنهم جاءوا إلى قمور الأولياء والصالحين وبنوا عليها بيوتا وصوروا فيها تماثيل على طبق صورهم الاصليه الحقيقية أو صورهم الخيالية التي تخيلوها باذهانهم وربما وجدوا بعض القبور فبنوا عليها البيوت دون أن يجعلوا فيها هذه التماثيل فكانوا يقصدونها يقصدون التماثيل والقبور فيتبركون بها ويتمسحون بها ويطوفون حولها ويقومون لها اجلالا وتعظيما ويقدمون لها القرابين والنذور وذلك طلبا لمرضاتهم وطلبا لان يقربوهم من الله عز وجل وأما النذور والقرابين فقد كانت مما رزقهم الله عز وجل الله يرزقهم وهم يقدمون لغيره مما رزقهم الله عز وجل من الحرف والزرع والأنعام والذهب والفضة والأمتعة والأموال أما الذهب والفضة والأمتعة والأموال والزروع فإنهم لم يكونوا يقربوها على هذه القبور فإنما كانوا يقربونها لخدام هذه البيوت لخدام هذه الأضرحة لسدنه وحجاب هذه القبور يعطونهم الأموال ويعطونهم الامتعه والفضة والذهب ويعطونهم كذلك الزروع وأما الانعام مثل البقر والابل والغلب استمروا ماذا كانوا يفعلون كانوا يسيبون النعم التي هي باسم الولي وباسم النبي التي جعلوها في العام القادم للولي يسيبونها بالحقول الحقول تردع أينما شاهد ومتى شاءت لا يتعرضون إليها ابدا يقدسونها وهي السائبة التي قال الله عز وجل فيها ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ثم بعد ذلك يذبحونها على القبور أو ربما ذبحوها في أماكن أخرى ولم يذكروا عليها اسم الله وإنما ذكر عليها اسم الولي والنبي وربما ذكروا عليها اسم الله ولكنهم ذبحوها لوعظ بها صاحب القبر ولوعظ بها النبي والولي ويقصدون بها التقرب إليه وكذلك من جملة الأعمال أنهم كانوا يحتفلون بأماكن هذه القبور في كل عام مرة أو مرتين. وكانوا يقيمون لهم الأعياد وكانوا يقومون في هذه الأعياد بتلك الأعمال التي ذكرناها من الطواف والتبرك والتمسح وتقديم النذور والقرابين، فكان كموسم الحج يأتيه القاص والداني والشريف والحقير والكبير والصغير كل يقدم نذره وكل يرجو أن ينال بغيته امه محمد Mówi, محمد صلى الله عليه وسلم. I ان المشركين. اتخذوا الانبياء والمرسلين والاولياء والصالحين اتخذوهم il بينهم وبين الله وجعلوهم ممن يقربهم من الله u ويشفع لهم عند الله وجعلوا لهم هذه الاعمال وظنوا انهم يسمعونهم اذا دعوا Allahi, يجيبونهم اذا نادوا وأنهم يكشفون لما طلبوا وأنهم يعينونه على كل شيء هذا هو شركهم وتلك هي آلهتهم من دون الله رب العالمين هذا هو شركهم وتلك هي آلهتهم مع الله عز وجل فقام النبي عليه الصلاة والسلام داعيا إلى ربه تبارك وتعالى فقام الصحابة رضوان الله عليهم يدعون الناس إلى عبادة الملك الديان وأنه ليس بيننا وبين الله واسطه ليس هناك من يقربنا الى الله عز وجل الا اعمالنا وليس هناك من يشفع لنا عند الله الا باذنه سبحانه وتعالى قل لله الشفاعه جميعا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ولا يشفعون الا لمن ارتضى فلما قام النبي عليه الصلاه والسلام ودعاهم الى ترك هذه الاحتفالات التي تسمى في زماننا بالمهرجانات وتسمى في زماننا بالزردة دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ترك هذه الأمور وإلى عبادة الله وحده وليس إلى عبادة الله لأنهم كانوا يعبدون الله ولكن دعاهم إلى عبادة الله وحده وخلع كل ما يعبد من دونه وترك الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في حالهم لأنهم لا يستحقون لا دعاء ولا نذرا ولا خوفا ولا رجاءا ولا استغاثه ولا استعانه ولا اي شيء من الامور فقالت مشيكون نعم اغطاض المشيكون لانه الان قد مسه الهتهم كما يغطاب كثير من الناس حينما يقال لهم لا يجوز الدعاء الى قبر فلان ولا يجوز الذبح لقبر فلان ولا يجوز الاستعانه به والاستغاثه به يغطاضون كما اغطاض المشيكون فاقتال المشركون وظنوا أنها مؤامرة فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب يدعوننا أن ندعو إلها واحدا وأن ننبح لإله واحد نحن ننبحها ننبح لهذا الإله وندعو هذا الاله ولكن ندعو معه كذلك آلهتنا من اللات والعزة ومنات والشعر وغير ذلك من الآلهة كيف يدعوننا إلى إله واحد ها قال وقال وانطلق الملا منهم ان واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد هذه مؤامره من محمد واصحابه ما سمعنا بهذا في قله الاخره ان هذا الا اختلاف ما سمعنا بهذا في اجدادنا وابائنا ما قال لنا احد اترك عباده الانبياء والمرسلين واترك دعاء الاولياء والصالحين ان هذا الا اختلاف هذا الرجل يختلط علينا الاكاذيب ويفتري علينا الكذب اصبروا على هذه الاله وادعوها واذبحوا لها وانذروا لها والا فانا ستصيبكم بغره فقام المسلمون الصحابه اصحاب العلم النافع الصحابه الذين اينما وقعوا نفعوا كالغيب قاموا وجادلوه وقالوا لهم اانتم قلتم ان الانبياء في قبورهم والاولياء والصالحين في قبورهم قلتم أن الله قد اعطاهم شيئا من التصرف في بعض امور الكون قالوا نعم قلنا هذا قلتم انهم يسمعون؟ قالوا نعم قلنا قلتم انهم يجيبون ويكشفون الضر قالوا قلنا قالوا نسالكم هل اطلعتم على الغيب ان الله قد اعطاهم هذه الامور ام عندهم الغيب فهم يكتبون هل عندكم كتاب واحد من كتب الأنبياء والمرسلين من نوح عليه السلام الي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هل عندكم كتاب واحد فيه أن الله قال أنه قد اعطاهم شيئا من التصرف بعض أمور الكون وهم يجبون الدعوات ويكشفون الكربات ويرفعون البنيات ويسمعون النداءات قال الله عز وجل قل أرأيتم ما تدعون من دون الله؟ ما تدعون جميعهم قل ما ما تدعون من ara, الله ara, ماذا خلق من ara, ara, لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا من من والأولياء والصالحين في قبورهم يفعلون هذه الأمور إيتوني بكتاب قبل هذا أو اثاره من علم إن كنتم صادقين قال الله عز وجل قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن كنتم صادقين قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن كنتم صادقين يقول الله عز وجل أن أنزلنا عليهم سلطان هي حجة وبيان ودليل واحد اما انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما هم يشركون سبحان الله هل عندكم دليل واحد في دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله كان من الطبيعي ان يقول المشركون ليس عندنا كتاب من كتب الانبياء ولا عندنا اثاره من اثارات اهل العلم ولم نقترع على الغيب اذا ما قالوا اننا وجدنا اباءنا على قمه وان على الاثار مقتدون الحجة الباطلة في كل مكان وزمان يقولون وجدنا اباءنا على ملة على دين على امه وإن على اثارهم مهتدون مقتدون ولو كانوا مخالفين للحق واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فقال لهم المسلمون أحسن أنتم على حق وجدتم آباؤهم فنسألك ألستم تؤمنون بأن الله هو الخالق خالق كل شيء قالوا نعم قالوا, نعم. قالوا نعم. ألستم تؤمنون بأن الله هو المالك مالك كل شيء قالوا نعم ألستم تؤمنون بأن الله يعلم كل شيء قالوا نعم قالوا هل اباؤكم يعلمون أم الله يعلم قال الله اعلم من ابائنا قالوا نساله إذن اباؤكم قالوا ان الله اعطى الاولياء والصالحين والانبياء والمرسلين هذه الامور قال اباؤنا قالوا. قالوا اباؤكم قالوا انهم يسمعون وهم في قبورهم قالوا نعم اباؤنا قالوا قالوا اباؤكم قالوا انهم يكشفون الضر قالوا اباؤنا قالوا قالوا اباؤكم قالوا inna, يذبح لهم حتى يعينونكم قالوا اباؤنا kum, قالوا, قالوا اسمعوا karłęba, الله ule, يقول ule, ule, ان الله يعلم ule, من ule, قالوا نعم اسمعوا ule, الله ماذا يقول ان الذين تدعون من دون الله عباد ومنات هاهو الشعراء والانبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وعبد القادر الجلال رحمه الله والمشير رحمه الله ها المنبي وعلي الحطاب كلهم لا يسمعون وكلهم عباد أمثالكم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم يعني لا يستطيعون كما أنكم لا تستطيعون عاجزون كما أنكم عاجزون لا يستطيعون كشف الضر ولا patironem, كما jest لا تستطيعون كشف الضر ولا jest بل تحداهم الرب تبارك وتعالى فقال فدعوهم لكم إن كنتم صادقين فدعوهم لكم إن كنتم صادقين. بل قال الله عز وجل والذين يدعون من دونه ما يملكون من قبير انتم قلتم يسمعون قالوا نعم اسمعوا الله عز وجل يقول ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم انتم قلتم يجيبون ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله اكبر الله عز وجل ياتي بالحجر الدامغات الآيات البينات الواضحات الدالات على توحيد الله تبارك وتعالى وعلى عجز الأنبياء في قبولهم وعجز الأولياء والصالحين في قبولهم وستبين أكثر من ذلك فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى بل قال الله عز وجل له أن يشركون لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون له نصرا ولا أنفسهم ينزل لا يستطيعون نصر أنفسهم فكيف ينصرونه؟ بل قال الله عز وجل والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون أيان يبعثون البشير رحمه الله بيت غير حي وما يشعر أيان يبعث أخلق مع الله عز وجل؟ أفعل مع الله عز وجل؟ آه سبحان الله أَأَتَانَ الْأَوْلَادَ مع الله عز وجل أنزل علينا المطر من السماء كيف ينعمون الله تبارك وتعالى وكيف يلبه له وكيف ينذر له وكيف لا يتزوج الناس إلا على سنة الله أكبر كيف يكون هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يحارب هذا الأمر منذ أن بزغ شمس الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام يحاربهم بالقرآن وبالسنة عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى جميع الانبياء افضل الصلاه والسلام بل ان الله عز وجل خاطب عقولهم وضرب لهم الامثال وقال سبحانه وتعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا, إلا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاء وما هو ببالغه تبسط كفيك الى الماء وانت عطشان يا عبد الله وتضعه في كفيك وتذهب به الى فمك ثم بعد ذلك لا يدخل الى فمك هل ينفعك هذا المال لا ينفعك كذلك الذين يدعون دون الله يدعون من دون الله انبياء المرسلين وله اياه الصالح الله عز وجل ما ترك شيء الا وبينه من رحمته تبارك وتعالى والنبي عليه الصلاه والسلام عزيز عليه ما علمنا عزيز عليه الشده والقسوه فانه لا يريد لنا الا اليسرى عليه الصلاه والسلام حريص علينا ومن حرصه ورحمته ورعفته بنا أن الله عز وجل أنزل عليه هذه الآيات فبينها حق البيان وحق الوضوح الله عز وجل يخاطب عقوله مرسا مرسا فيقول الله عز وجل هل يخلقون كما خلق الله فاشتبه عليكم الخلق فذهبتم تسعونهم بالله في الدعاء والنذر هل يخلقون ما يخلقون يقول الله عز وجل أخذي يخلق كما لا يخلق افلا ذا يسأل يسر الانسان نفسه هل الله عز وجل الخالق كل الذي لا يخلق هل يستويان لا يستويان فلماذا تساووه بالله رب العالمين في نبح ونذر وخوف ورجاء ودعاء واستعانه واستغاثة والله لا تنبغ إلا لله رب العالمين لا تنبغي الا لله رب العالمين لا يجب ان تكون الا لله عز وجل كان من الطبيعي ما زال الجدال والنقاش ما زال الحوار الرائع بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين اهله من القرشيين الجاهليين يحاورهم يجادلون بالباطل ويجادل بالحق وعلموا أن حجة الله قد قامت النبي عليه الصلاه والسلام قال المشركون يا محمد نحن الان فهمناك وانت قلت ان الانبياء في قبولي والأولياء كله في العزة في قبورهم لا يسمعون وقلت أنهم لا يجيبون وقلت أنهم لا يكشفون الضوء قال نعم قالوا له أليس آباءك من أحسن الناس عقولا؟ قال نعم قالوا أليس آباؤنا من أشرف الناس وأوفر الناس عقولا وافهاما وذكاء قال نعم قال له هل كان آباؤنا ظالمون؟ ما يقول الناس اليوم هل كان مشايخنا وعباؤنا ضالون وقد كانوا أوفر الناس عقولا والله عز وجل لا يحابي سبحانه وتعالى ليست الغاية في الشرف والعقل والذكاء وإنما الغاية في زكات النفوس فكثير من اذكياء العالم ممن ألحدوا بالله رب العالمين وممن لم يؤمنوا بالله التبارك وتعالى وماتوا على الكفر والإشراك بالله عز وجل الله عز وجل لم يحابيهم فقال إنهم ألفوا أي وجدوا إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون لقد وجدوا آباءهم ضالين فهم على أثارهم يهرعون يتبعونهم يجرون وراءهم يتبعونهم بالشرك ظن منهم أن آباءهم أعقل وأفهم وأذكر وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا من نتبع ما الفينا عليه اباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وفي الأخرى لا يعلمون شيئا ولا يهتدون الله عز وجل لا يحابي الله عز وجل يبين الحقيقة الله عز وجل حق وكلامه حق ولا يقول إلا الحق وبعث نبيه بالحق عليه الصلاة والسلام فلما وجد المشركون ان كل حججهم باطله وان ليس لهم حجه واحده انتقلوا الى امر اخر ماذا قالوا قالوا يا محمد لقد اكثرت من سب الانبياء والمرسل اها هل سب النبي عليه الصلاه والسلام الانبياء ما سبب قال لقد اكثرت من سب الاولياء والصالح والله ما سبب بل بين حقيقتهم وبين حجتهم وبين انهم عاجز والمشركون في كل زمان يلبسون بالألفاظ قالوا أنت تسب الهتنا ولما نقول لا يجوز عبادة الأولياء والصالحين ولا يجوز الذبح للاولياء والصالحين يقولون أنتم تكرهنا كل الله والله نحن أشد حبا للأولياء والصالحين من الذين يعبدون دون الله عز وجل لأن الأولياء والصالحين لا يرضون هذه العبادة ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم من خبير الأولياء والصالحون كانوا مؤمنين متقين موحدين للرب تبارك وتعالى لا يرضون الشرك ولا يرضون أن يعبدوا من دون الله رب العالمين ولا أن ينبح لهم ولا أن ينذرهم ولا يستغاث بهم يقول الله عز وجل بحق ريس عليه السلام أنت قلت للناس اتخذوني وامي إلهي من دون الله قال سبحانه ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي قال يا محمد اكثرت من سب الهتنا عطه قليلا ستضرك الالههه شدوك سدفان هذا آله. هو ستضرك الالهه وستفعل بك ما تفعل كما قال قوم هود اليهود قالوا اذ نقول الا عتراك بعض الهتنا بسوء لما قال لهم اترك هذه الالهه قالوا له يا أصبحت مجنون مسك الجنون بسبب اصابه الهتنا لك فالله عز وجل كما قلت لكم الله عز وجل يدافع على الحق ويبين بالحجه والسلطان بالوضوح والبيان فاخبرهم الله عز وجل بأمر يرونه ليلا ونهارا سرا niewielen, فقال الله عز وجل ule, هؤلاء الذين ظننتم انهم سيضرون ule, سيفعلون ما يفعلون قال الله عز وجل ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule, ايد ule, بها حتى, حتى يفعلوا ما ule, يفعل؟ ام لهم اعين يبصرون بها حتى يعلموا مكاني ام لهم يسمعون بها حتى يسمعوا ماذا قلت قل ادعوا شركاءكم ثم كدوني فلكم ضرور ادعوهم ادعوا الان كل الناس كل الذين يدعون من دون الله فليصيبونني بضر وها انا ادعو ادعو الناس لعباده الرب تبارك وتعالى فليضرونني الانبياء فليضرون والمرسلون والاولياء والصالحون والشمس والقمر والملائكة هل تستطيع ضري والله لا تستطيع وان اصابني ضر فمن الله عز وجل وليس من أحد غيره فالله عز وجل يقول لهم لهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد بها ام لهم اذان يسمعون بها اغفلون بها يسمعون بها ثم تحداهم فقال لهم قل ادعوا اعشركاكم ثم كيدوني افعلوا بما تفعلون انتم وهم فلكم ضروب لا تنتظرون، لا تأخذكم فيها شفقة ولا رحمة. ثم بين الله عز وجل وضرب مثلا رائعا، وضرب الأمثال، وبيّن بيانا واضحا، وذكر أنهم لا يستطيعون دفع فرض عن أنفسهم، فكيف يدفعون عنك الفرض؟ بل كيف يضرونك؟ يقول الله عز وجل في كتابه: والله العلي العظيم. لو أن الناس قرأوا القرآن حق قراءته. ونظروا في الآيات نظر عين لعالموه أن من أسرك بالله رب العالمين قد خرج من ملة الإسلام ولن يعود حتى يتوب فالذي يذبح لغير الله هو مشرك خارج من ملة الإسلام ولن يعود للإسلام حتى يتوب لأن الله عز وجل قد بين هذا الأمر أشد البيان ووضحه وأعاد توضيحه سبحانه وتعالى أكثر من مرة يا أيها الناس ظلم مَثَلٌ فاستمعوا لَهُ الله عز وجل يقول يتكلم في كتابه يتكلم بهذا الكلام العظيم يقول يا ايها الناس ظلم مَثَلٌ فاستمعوا له استمعوا ما هو هذا المثل ان الذين الذين اسم موصول في لغه العرب تدل على العموم ان الذين يعني كل الذين لا يستثنى منهم واحد ولا واحد فقط ولا واحد يستخدمون هؤلاء منهم؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا كل واحد وحده لا ولو اجتمعونه والله لو اجتمع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من نوح إلى محمد عليه أمس بالصلاة والسلام ولو اجتمع الأولياء والصالحون من اول ما خلقت هذه الارض الى يومنا هذا الى يوم القيامه على ان يخلقوا ذبابا لن يفعله استمع اكثر ما زال <تصفيق> وليسلبهم الذباب شيئا الذباب هذا المخلوق الصغير لو يسلبهم الذباب شيئا لو يعت على قبر كل واحد منهم ويمتصوا منه مصه لو اجتمعوا كلهم لو اجتمعوا كلهم ما استطاعوا ان يرجعوا ذلك الشيء الذي فعص نقذه ذلك الذباب وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه مه ضعف الطالب ومسطط أنت ضعيف والبشير ضعيف رحمه الله أنت ضعيف وعلى الحقار ضعيف رحمه الله أنت ضعيف والنبي عليه الصلاة والسلام ضعيف لا يقدر ان يفعل شيئا في قبله عليه كأفضل الصلاة والسلام ضعف الطالب والمسططط بل قال الله عز وجل في الاولياء يقول الله عز وجل مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا اي بيت اضعف من بيت العنكبوت ليس هناك بيت على الاطلاق اضعف من بيت العنكبوت العلاقه بينك وبين ما تدعوه من دون الله علاقه ضعيفه خسيسه لا تساوي شيئا كبيت العنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كان يعلم حتى قام رجل من المسلمين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال شعرا رائعا الصحابة يعلمون الحق ويعلمون عجز ما يدعى من دون الله رب العالمين فقام أحدهم وقال À, są, Zyp단, browcy, a يقول فعل باه براسه لقد ذل من بارك عليه تعالى اكرمكم الله والله لو جاءت عله عند قبر ولي صالح هل يستطيع ان ذلك البول اكرمكم الله لا يستطيع لقد من عليه ثم بعد ذلك أنعاما لغير الله تبارك وتعالى أن يقرب بقرة أو ثورا للبشير من هو رحمه الله من يكون مع الله عز وجل أخلق خلقا ما الخلق علينا أمد بالطعام انزل ماء من السماء انبت النبات من الأرض احفظ أولادنا الله أكبر ثم بعد ذلك يقوم أحدهم بحادث في الطريق فيقال له قال قد انقصت من هديه للبشير الله أكبر ثم اذا اصابت سبحان الله وما عصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ليس بغضب البشير رحمه الله ولا بغضب عن الحطاب رحمه الله ولا بغضب النبي عليه الصلاه والسلام اتقوا الله عباد الله اتقوا الله واياكم ان تعودوا الى الجاهليه العمياء إلى الجاهليه الظلام الى الجاهليه العظمى جاهليه الاشراك بالربه تبارك وتعالى حتى ان بعضهم إذا أصيب بأعقل مصيبة قيل له العام الفارت لم تقدم قرباناً كاملا للبشير سبحان الله والله والله لعله رفات ولعله تراب ويقين هو تراب ورفات فماذا يفعل لك يا عبد الله هل تجرأ على أن تخرج ذلك الدم الذي خلقه الرب تبارك وتعالى وسيره في العروق ودبر امره ويعلم سبحانه وتعالى كل دقيقه منه كيف تسير الله عز وجل يعلم ذلك كله ثم بعد ذلك يخرج ذلك الدب البشير الله اكبر والله العلي العظيم ورب الكعبه والذي نفس بيده من ذبح للبشير فهو مشرك خارج من ملة الإسلام لأن الله عز وجل يقول انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يقول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم الله وتوب الله عليكم وبارك الله فيكم أنقذوا من هو براكم. فليبلغ الشاهد الغائب وليبلغ السامع الغائب اتقوا الله في ديننا واتقوا الله في دينكم واتقوا الله بالتوحيد واتقوا الله بالإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أبيض نقي تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هارك فمن زاغ فقد شكث الله فاتقوا الله اتقوا الله معلم أنها من عظم عمور ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسن لنا السنة ويبين لنا أن كل ما يقربه الرجل لزوجته في الخطوبة وغيرها فهو من المهر سواء من مال أو فضة أو ذهب أو حلي فهو من المهر ثم بعد ذلك الناس يؤمرون في هذا المكان أن لا يقدم شيئا للمرأة والله إنه للظلم للمرأة والله العلي العظيم والله انه للإشراف بالله عز وجل لماذا؟ لأنهم يتبعون سنة غير النبي عليه الصلاه والسلام ويجعلونها حكما يرجعون إليه أبو حكم يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون ثم بعد ذلك يقولون لا تقدم للمراه مهرم إلا تسعة وستين من أنا هذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل أقل الصداق ربع دينار من أين هذا؟ هل سيكون البشير رحمه الله أرعف بنا وارحم بنا من النبي الذي قال به الله عز وجل بالمؤمنين رؤوه الرحيم؟ كيف يكون ذلك؟ هل يكون زواجك مباركا يا عبد الله؟ ثم لما تأتي إلى الزواج تذهب بذلك الثور وتنبحه لغير الله عز وجل؟ سبحان الله بدأت حياتك بالشرك فكيف ستكون حياتك بعد ذلك؟ هل الله عز وجل هل الله عز وجل هو الذي ينجح ابنائنا ام البشير هل الله عز وجل هو الذي يعيننا أم البشير سبحان الله يقول الله عز وجل في كتابه ام يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض الارض اي اله الله الله اكبر من الذي يجيب المضطر اذا دعاه من الذي يكشف السوء من الذي جعلنا خلفاء في الارض الاله مع الله الله اكبر اجب نفسك اله مع الله كلا والله ليس هناك اله مع الله وكل من دعى مع الله فهو اله ان قلت اله او ليس به تقول لي ان لم اقل البشري اله لا حينما دعوته فقد جعلته اله فما اغنت عنهم الالهتهم التي كانوا يدعون من دون الله الالهه هي كل من دعى من دون الله وكل من ذبح له من دون الله وكل من نذر له من الزردة وكل من استعين به مع الله عز وجل فيما لا يقدر عليه الله اعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله في وفيه أن التوحيد هو طريق النجاة في الدنيا والآخر وأن التوحيد هو طريق التمكين في الأرض وهو طريق تمكين الدين الإسلامي في الأرض وأن التوحيد هو سبب نزول الأمن وسبب رفع الخوف وأن التوحيد هو من اعظم اسباب الاستخلاف في الارض يقول الله عز وجل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي انقضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا متا يعبدونني لا يشركون بي شيئا لا محمد عليه الصلاه والسلام ولا نبي مرسل ولا ملك مقرف ولا ولي صالح ولا شمسا ولا قمر ولا كاهن ولا عراف ولا غير ذلك من الأمور. الله عز وجل وخاصة في هذه المنطقة قد من الله عز وجل عليكم بالغيث النافع في كل زمان والله في غير هذه الأماكن لا ينزل الغيث النافع إلا في أزمنة قليلة. والله كلما جئت إلى هذا المكان إلا والغيث النافع ينزل فيه. ألا الله أنزل عليكم الغيث النافع أم البشير. الله. الله عز وجل أنزل عليكم الغيث النافع وأنبت هذه الثمار وأنبت هذه الحبوب ثم بعد ذلك تقدمون منها للبشير رحمه الله والله العلي العظيم. لو طبقنا وصيه وصيد النبي عليه الصلاة والسلام والله لكنا رعاه أمم ولسنا رعاه أغناء كما نحن اليوم ونحن في أواخر الأمم وأذل الأمم ونبحث ما السبب في أننا في أواخر الأمم؟ السبب تعرفون السبب هو الشرك الشرك بالله عز وجل هل ينصر الله عز وجل المشركين هل لنردد عن دينهم عن المشركين الاصليين لا والله بل هؤلاء أعظم شركة لأنه مرتد عن دينه وخالف دين نبينا عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قال إن تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم الله عز وجل والله نستغل في بلاد المسلمين أمريكا لما دخلت على العراق العراقيون عين ذهب يستغيثون بالله عز وجل لا والله ذهبوا إلى القبور يدعونهم حتى ينصرونه على الله على الامريكان ومن تصر و لن ينتصر حتى يعود إلى دينه من أول حتى يعود إلى دين دينه من في مصر زملائي يحجون إلى قبر البدو زملائي يحجون إلى قبر البدو يعبدونه من دون الله في تونس حدث ولا حرج في كل ركوبة مقام تعولي في كل ركوبة في كل هضبة إلوا تلك مقام مظليه تعولي صالح يعبد من دون الله تبارك وتعالى يُعبدوا في الخريف ترون ما ترون الا ان يتغمدنا الله جل وعلا برحمته في هذا الخريف سترون ولكن كونوا دعاه للاسلام كونوا دعاه للتوحيد انقذوا نساءكم انقذوا بناتكم انقذوا اولادكم انقذوا من هو تحت ولايتكم أنقذوا امتكم يا عباد الله انقذوها من هذا الشرك والله من مات على الشرك فهو خالد من مله الإسلام والله عز وجل لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن w بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم، وارجو ان لا w قد w عليك، وربما قد كثر من w ولكن دعت الحاجه الى ذلك. فالنبي عليه الصلاه والسلام يعلم sautum, salabatu lobby, وسلام عليه dla niej وما اعظم das, نحذر من الشرك والله ليس هناك شيء اعظم من ان نحذر من هذا 8 بالله تبارك وتعالى وليس هناك امر اعظم ان ندعو اليه الا التوحيد فانه نجاة الامه فانه ملاك الدنيا يقول الله عز وجل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال الله عز وجل وما أهل به لغير الله فهذه لا يجوز الأكل منها هذه لا يجوز الأكل منها, الأكل منها, الأكل منها محرم شاء الله الحمارة ذا قمت لها في الثنين اللي أحد الدوار هو قمت لحمارة يا أخي خم, خم خم حفره وردمه وشرره العام الأخرى السيد جاب حمارة كالعادة ويتاجر ورجع للشابان تورك تمارا ياخي أخي يلقاه مجموعة عند أعباد وهيوله وبنادر وناس تطايفه سيد صريعا ما لكي تطبر هذا الحمار. عدا هذي ما فان خذر الراحة قال هذي فكره وقال قال ما ذا جد يانا؟ ما هو من أخوش حتى اسمه؟ تقول تعرفه شو اسمه قالوا هو أوليما نعمل دش الأسمو قال ماذا سيد بولفيرا جد يانه <تصفيق> <تصفيق> سيد من عمل أوليما سيد بولفيرا والوكيل تسي بولفيرا ويأخذ الفلوس من عند <تصفيق> هذا هو حال مشي الوكيل بكل ذا وهذا الفعل من دعا الناس لعبادة في غير الله والذين يخدمون الأضرحة الذين يدعون الناس لغير الله هم طواغيت هم طواغيت هم يشركون بالله رب العالمين اعظم شركا ممن دعا غير الله عز وجل لانهم يزينون الشر ويدعون الناس لعباده غير الله عز وجل كما فعل عمر بن لحي غزائي الذي دعا الناس دعا العرب إلى عباده ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا فالنبي عليه الصلاه والسلام رااه في النار يجر اقتابه وذلك لانه دع الناس بالاشراك بالله عز وجل. شو يقصد؟ فضله. نعم وزير جينا بالجماعة. بالجماعة. خطر جمعة من عن أي شاء الله. يعني تعمل يعني في في الجمعة أو الجمعة. الجمعة. لكن أنا عندي الجمعة, عندنا في الجمعة. مش خاصلنا. مش خاصلنا وقت. عندي وقت. في مش خاصنا عندي نهار مجمع على الأقل لا يعني ما نجموش كما يقولوا يجو مع حكاية هم يجو مجروم با يجو هنا العاشرة كتاك الوقت ونص لا خذك ينعملوا مع الهداش ونص ونخرج هنا من هنا نختار الجمعة المتاعي في تونس خذر نعمل أخذ بالجمعة غادي فهمتني نجم نخرط غادي ها؟ نهير على الأقل شيخ وصل عندك أحلى رب. شيء. ليش أقل حال. إن شاء الله نحاول بإذن الله. نحاول إن شاء الله. شوفنا هذه على لا جمع هذه اليوم نحاول إن شاء الله. هذا يعني رمضان الله. إن شاء الله الله. لا الله والله بإذن الله سمين عليهم والله لولا أن بعض المشاغل يعلم الله عز وجل أني لا أريد أن أبتعد عن هذا المسجد يعني أكثر من أسبوع يعني ماذا بيك كل أسبوع الإنسان يعني الآن الله يعني بعض المرات يعني أن نخرج البرن نمشي للولايات أخرين عند المحتاجين فهمتني أما لكن ماذا يعني إن شاء الله بعد ما إنسانك يشوف روحه قد أدى يعني بعض الشيء في أكون أخر إن شاء الله الرسم بإذن الله, الله رد لأنه أول تقريبا أول المناطق التي يعني فتحت بيوت الله عز وجل لهذه الأمور وهذا يعني أمر واضح وبين أول الدروس التي قمت بها كانت في جامع الكريفية أول دروس يعني بعد يعني منة الله عز وجل علينا بهذه الدروس كان أول درس عندي تقريبا كان في جامع الكريفية فان ثان يعني من لم يشكر الناس لا يشكر الله وأنا على هذا الأمر إن شاء الله تفضل والله الذي أعلمه ربع دينار هذا الصحيح الذي علمه عن النبي عليه السلام أنه ربع دينام. دينار, دينار الذي علمه ربع دينار ما عرف بالضبط الديريش إلا أنه هذه العادة مثلا فرنك ما هيش من السنة أصلا يا أولياءه هذه سمة دارس استمه ولاه هذه سمى تحاكم إلى غير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير ما أنزل الله كفر يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في مسجد غيره ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضي، ويسلمون تسليما اي حكم مع حكم الله عز وجل وحكم الجاهليه يقول الله عز وجل: أبا حكم الجاهليه يبغون، ومن احسن من الله حكم القوم يوقنون. فكل حكم غير حكمنا حكم الله أو حكم جاهل. مثل هذه النساتير التي يفعلونها، حكم الجاهليات. مثل هذه الأمور التي يفعلونها ويرجعونها الى البشير رحمه الله. البشير رحمه الله أعلم بري من هذه الامور اصلا وعلى بريه من هذه الأمور ولكن من تحاكم وررئ بالتحاكم إلى هذا الأمر وترك الخبر مع الظلام هو كافر خارج الملة الإسلام توبة عن التوبة لا لا التوبة التوبة لا التوبة وشروط التوبة خمسة التوبة ديننا دين توبة الحمد <تصفيق> لله الحمد لله جعل الله عز وجل لا تنقطع التوبه حتى ف... تنقطع حتى, التوبة التوبة حتى تطلع الشمس والمغرب الاخلاص توبط? توبط لله رب العالمين. الندم على على على عدم الرجوع. إلى ذلك الأمر. واضح. الإخلاص. الندم. العزم على عدم الرجوع و الرابعه ان تكون قبل الغرغره وقبل مطلع الشمس من مغربها والخامسه نسيتها جل من لا يعني Jusat był, mera, nie znoszę. Ale, ten ma arębe, homnhamku, a nie حتى a on ma arębe, a on ma arębe, a on jest Albada, fajnie يتزوج zawus, fajnie البصر na basta, ومن na waragę, عليه bistaw, fajnie wahabu na wusia. A maż il لا يعسر dill-l-bint, lajwassir għala, għata l ودينه ولكن لا يعسر ولا يفعل فعله الناس من قبل الزواج من هدايا قال العلماء ومن الشيخ نعيمية رحمه الله قال كل ما يقدمه الرجل للزوجة قبل الزواج في المهر سبحان الله لماذا تحرم البنت من الحلي لماذا تحرم تحرم البنت يعني من اللباس لماذا تحرم البنت يعني من الذهب والفضة كان يقدر الإنسان لماذا تحرمه بحجة أن الله أكبر أن البشير لا يرضى وغضب عليه الله أكبر آ الله أو أولى بأن رضي من البشير الله عز وجل أولى رضي الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح استوصوا بالنساء فان المراه خلقت من ضلع وان اعوج جزء من ضلع اعلاه فاذا تقيمه كسرته تركته ومن والله لو كان كان الناس لو كان ما الله أقدم. لو كنت قبل الزواج عندي مال متوفر ولا اقدر لها ما اقدر حتى عشرين نقدم لها وكي ما عنديش نقدم حتى 100 دينار واضح مطلوب من الانسان يعني مش باش كون زوجتك بعد هذه هذه باش تزوجك إن شاء الله بالنسبة للولي والبل اعز مهر بالنسبة لي هو أنه لانه يجي زوج صالح يتقي دخله هذا هو هذا هو هذا هو, هذ هو العصر هذا هو اكبر مهر واكبر مناشه هذا أكبر شيء يعني العبره مش, مش في شروط الزواج بس مش ولي زواج بسرعة، مش ولي زواج بسرعة. شروط الزواج هو شروط الزواج هما اثنان أو أركان الزواج هما اثنان، هم البنت وال والولد. هذو مأركان الزواج. البنت والولد. شروط الزواج عندنا الولي اللي هو وليها سواء أبوها أو عمها أو خوها أو يعني ولده إن كان متزوجة أو هم منهم أمنهم أولياء عليها واضح. الولي. الثاني شاهدي عدل يجب أن يكون شهود من العدول الثالث تحديد المهر تحديد المهر هذه شروط الزواج وعليه أن يعلن بعد ذلك يعلن هذا هو الإعلان يعلن وإشهر هذا الزواج هذه خليل هذه اسمعي تفضل كما سبجيت نقول هل هذا هل قال به النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش به النبي عليه الصلاة والسلام اسمعت انت يا الفقير قال لك يقول الله عز وجل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى كتاب القرآن هل في هذا الأمر؟ سنة النبي عصر في هذا الأمر؟ لا فعليكم أن لا تجعلوا هذا الأمر حكما يحتكم إليه فمن احتكم إلى هذا الأمر وجعلهم مقدما على شرع الله، فقد كفر وخرج من ملة الإسلام. وهذا لا تمشي بسنة الفقير ولا تمشي بسنة البشير رحمه الله الزور. امشي بسنة النبي عليه الصلاة. واضح امشي اترك هذه العادات أصلا. العادات والتقاليد المنافية للشرع باطلة. أبطلها الله عز وجل وأبطلها النبي عليه الصلاة. أما العادات والتقاليد المنافية للشرع حين نقرها، العادات والتقاليد المنافية للشرع نقرها ونعمل بها. واضح تفضل الله والله لن يعود لنا القدس الشريف حتى نعود إلى التوحيد والله العلي العظيم لن يعود لنا القدس الشريف حتى نعود للتوحيد وحتى يترك عبادة غير الله تبارك وتعالى وحتى ينبذ الناس ويكفر الناس بكل ما يعمل من دون الله عز وجل والله لا يوم والله عز وجل وعد بذلك والله عز وجل ينصر الأهل المرسلين وينصر اتباع المرسلين وينصر سبحانه وتعالى من ينصره ان الله لا قوي عزيز يقول الله عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لا قوي عزيز كنا مذ الذين إن مكناهم في الارض اقاموا الصلاه وادى الذكار وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور فاذا اردنا ان نرجع الشريف غير الله عز وجل واتبعوا النبي عليه الصلاه هذه الله يعني مسجد واحد في جالتة كل وفغزالة في يعني فيه يعني خمسة صفوف تستغرب وين الناس في المطاهي الله أكبر الأمر المعروف من أحد المنكة عليكم التأمر المعروف وتنهى عن المنكة ومن لم يتبعكم يعني في الأمر المعروف الذين تعي يتركون الصلاة ولا تخاسم الناس على خضر الذي ما وليس تخاسموش على خضر تلك الصلاة أيهم أعظم والله إن خاسم ندعوه تنسيش بشوي بشويه بالليل بالحكمه بالمعامله الحسنه نصبر عليه ما استجابش والله واخاصبه ادركه لانه قد ترك السجود لله صلى الله عليه وترك الجامع المساجد سبت. والله عجه المقاهي يعني ما نجيب استهناء شوف المقاهي بالان والمساجد الفارغه هل ينصرنا الله عز وجل ما ينصرنا عز وجل الا اذا عندنا الدين الصحيح تفضل لا يجوز سبحان الله لا وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان لا يجوز حضور احتفالات المشركين هذا احتفال من احتفالات المشركين واضح من الذي خلق ذلك الثور من الذي خلق ذلك الثور الله عز وجل لمن يخرج الدم لله عز وجل لاونا نسوي زيون هذا الدور بذلك العالم الذي يعد للولي فما ذلك يذهبون به الى والله لو كان والله لو كان والله لا يرضى من ارضا الله عز وجل بسخط الناس الله عنه وارضى عليه الناس ومن ارضا الناس بسخط سخط عنه مع عز وجل عليه الناس عليك بالامر المعروف ونهي عن المنكر سبحان الله لا يرضى المؤمن والله يتقطع قلبك لو رأي ذلك الأمر يتقطع قلب المؤمن حقيقة إذا رأى هذا الشيء يقدم لغير الله عز وجل والله يتقطع قلوبنا لما رأى خبسا معلقا يشرك فيها الناس بالك ترى يثور يذهب به إلى قبر الوالي ويذبح ويزينون بهذه الأمور وللتقلا أولئك الذين يدعون هذه الأعلام وهذا منتشر كثيرا في هذه المنطقة كثير جدا يعني أصروا يعني يا من هذه المره تفضل بالله يا نسمعوا إن شاء الله بعده. أنا مثال سأقوله، نقوله كيلو ملح. ما غيره نقوله كيلو دم حشيش. لأنه أصلاً هذا يعني لو يعني صخ كبيرة. أما هو ما بمشي يعني بارشانين يزيد في جر كيلو ملح حشيش. يقولوا له ما يقول الشيء دير، يقول سملح، يقول دير. ويصير سيزر يقوله يقول ربح. الذين هذه الأمور تدخل في تعليق التمام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام. من تعلق تميمة من أو من علّق تميمة فقد أشرك التميمة هي كل ما يعلقه الناس من أجل اتمام أمورهم إما بجلد منفعه أو دفع بضرة أو رفع بلاء وخاصه دفع العين يعلقون التمائم تعليق التمائم على قسمين إن علّق التميمة وهو يظن أنها سبب لدفع العين بإذن الله فهذا الشرم أصغر وإن ظن أنها تدفع الضره وحدها فهذا شرك أكبر مخرج من دين الإسلام فلا يجوز تعليق الملح ولا السينوس ولا صمص ولا الحوت ولا كرنغزان إن أرادني الله بضره أنا هنا لك هل ها أو أرادني ملح ضل به نال نعلم في الدهاتة. الله أكبر شاملك يفعله نال الحديد وشن الدادة سنينة بطار ميمش الملح الله أقول ملح يدفع الطعام Mina, jak to A Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, حوته لو كانك بعدك قاعد تحضرها نص بحر غير هينزل معنا العداد اكرمكم الله اصبيحه تاع غل ملوطه تحض في حمر بغل يعلقوا في دار سد بحري بيان هندي كله اكبر من هذه الامور <تصفيق> ادي قل حسبي الله يكفيني ربي يكفيني ربي قالوا مطلوب <تصفيق> ها <تصفيق> اقراها لك على اللقاه <تصفيق> ها اقرا <تصفيق> ها اقرا سوره البقر. وأما الأمر الثاني الزواج على السنة الزواج على السنة الزواج على السنة. كثير من الناس لما يأتي وقت الزواج على عاصفين الناس ناس يجيبوا سلاميه وناس يجيبوا فرق عواد أما العواد والفرق هذه فهي مما حرم الله عز وجل قال الله عز وجل في كتابه وهي من أفعال المشركين مع النبي على صلاة في دعوته لما اشترى ذلك الرجل نضرب بالحاله مغنيه ليصد على النبي عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل ومن الناس من يشتري له الحديث قال عبد الله بن مسعود والله انه الغناء والله انه الغناء والله انه الغناء له الحديث ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هذوا بغيره ها نذكر هذا الامر وهو لا يزود السلميه السلميه هي اعظم من العوادل. السودانيه فيها شرك بالله رب العالمين يا ابن احسنه يا يا محمد جيب المستحاضه يا محمد احضر هذا اشراك بالله تبارك وتعالى بل ان الاشياء يؤذن وهم ما شاء الله القيومين على الدين الذين ينصرون دين النبي عليه الصلاه والسلام اصحاب الكشطه واصحاب وقاعدين لنا ويا محمد احضروا اوديه بالايات القرانيه يشترون الله ثمنا قليلا اياكم اياه بالقران لا يلعب به قصص على النبي اسلامي يلعب بها تصبح لعبه بين الناس والله اتمنى لو كان يخيروني بين الزوز باطلين لو كان يخيروني يقول لي بين عواده بين صلهاميه يقول الزوز هذا باصي هذا وين طبعا. والله مصيبتنا هي على الشرك والله النبي عليه الصلاه والسلام وجد أناس نشأوا على الشرك ولكن لما دعاهم الحق بالدليل رجعوا للطحي اضرب لكم مثال يعني هي قصه جميله قبل ان ياتي النبي عليه الصلاه وما زال علي لم يولد في عام فيه الناس اللي كانوا في عام الفيل هذوك جاءهم ابره ومعه الفيله فخافوا منه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 بيش التوحيد هم بيغوا بالناس لا ولد عندهم لا شيء كوت عليه هل ستكون من والله فلو رجعنا الى التوحيد والله ينصرنا الله عز وجل اما شوق مشتركين مش حتى مصر فيها قبور اولياء العراق فيها قبور اولياء نعبد لله وتونس فيها قبور اولياء اوتسير اوليفييه فو والله لن نعود الى الانتصار الحقيقي حتى نترك عباده غير الله تبارك وتعالى ونعبد الله عز وجل وحتى نحكم شرع الله فيما بيننا كثير من الناس اليوم يصلي في المسل يردارك بوحد شيوعي ويردارك بوحد علماني يريد أن يفصل الدين عن الدولة ويردارك بهذه الدستية وهذه الأمور الفارحة ويردارك الديمقراطية تعرفون ما هي الديمقراطية؟ الديمقراطية هي الحكم للشعب الحكم للشعب شو معنى الحكم للشعب؟ يعني إذا عنده أكثر أصوات هو اللي يختار. نضرب لكم مثال أنت يا بابا عندك خمس أولاد في الداخل ثلاث أجلوب الحكم هو محلوا قناة وبكل هرقيس واشتيحوا فيها الفساد وزوز كانوا يحبوا يحبوا يحبوا قناة دينية سحبه برد اشه كنت اختارت كان بالديموقراطية اختارت ثلاثة أولادك وتفرج معا معاهم على الفساد وكان بالإسلام والشرع اه تختاروا قناة الدينية هذه الديموقراطية كان يجو 60% وقلونا اختاروا الشيوعية يقولوا امرحب بكم هذه الديموقراطية والحرية لا في <تصفيق> البلاد الإسلامية العهد في البلاد الإسلامية يبدأ الشعب مسلم Hai. La n'arbre la démocratie. La n'arbre y'a kifor. La démocratie y'a gâté la isme y'a le pouvoir du peuple. Allah Azza wa Jalla y'a dit: "Ils n'ont le pouvoir que pour 60 w الشوره والشوره لمن لاهل الحلي والعقد والشوره لا تكون في اصل الأمور وانما تكون في الامور الاجتهاديه والامور الاباحي مباحه مثل ما كان يفعل مالك رحم الله ومعه يعني يشير عليهم السلطان فيختارون الأسهل من الشرع والقوانين لا يجوز النظر فيها قوانين من عند الله عز وجل <تصفيق> شاء الله ربي الله ذلك إذن ربه المجتمع ربوه الإسلامي وحتى ولو فرضنا نسل علينا هذا الأمر أن نستار يعني بالوسيلة نختار واعي بالطريق منطعة ديمقراطية الشعب يبدأ واعي دينا بش يختار دينا بش يختار خير خير خير تمام المجتمع أخي يا قلشي أنت معناها الشعبك واعي وشيبوك أنت مثال تونت لنا على لمحة أو درسين لنا في الجامعة ذايا ونجيب وغير انه ما يكون من المستواه العلمي ولكن هو مسار مسار اخر غير الإسلام غير التجستاني ونقولوا ايش نحن مش ايش نتاخبوا تشتاخبوا بينك انت وبين الشرع العلمي انا سلام انت باذن الله ما نسالحط راح حتى, حتى مره في حياتي <تصفيق> في هذا العمر لا إذا <تصفيق> الامر اذا كان الامر هذاك بالقوه مش يخلوا المجال شكون لا لا مش نحن مش دعنا مش مش لا مش نحكم على الامر هذا نحكم على أنه إنسان يرضى بالديمقراطية ويتبجح بالديمقراطية لا Zmiany w tym momencie, gdyby się nie udało, by się nie udało, by się nie udało, by się nie udało, الله się nie udało, by się nie udało, by się nie udało, by się nie udało, by się nie من by się nie udało, Adiń, żałbuk, alen marżeń, żałbuk, alen marżeń, الله alen marżeń, żałbuk, alen marżeń, alen marżeń, alen marżeń, ونعطيها لأمرأة نقولها بلايك يجي العصر فبطيني نصلي أنا ماشي نخدم نجيش نعمل شيئ ذي إنسان ما صليتها يحفظني لأمرأة وأنا نصلي ونحظت وقتها مسجلتني ما يجيش كيما تستلت عبادك كي الكيب الأذان عبادة الأذان يجب أن يقوم به شخص حاضر الأذان يجب أن يكون شرعي يلزم يقوم به شخص حاضر ويؤذن في ذلك الوقت أختانم المسجلات هاي مطبيحك الحمد لله قبل ما بالله ما ضره كان الناس في Nahartrymasaddin, rambuksy bhana od daada, kabadni uchliczek. żeby وما كان يتصور انسان w يصير kanał. Amlah, zauważy, الله عز وجل jest jakała, jest jest jakała, jest jakała, jest jakała, jest jakała, لنذل jakała, jest jakała, jest jakała, jest jakała, الله jakała, jest jakała, الله. jakała, jest jakała, jest jakała, jest jakała, الله jakała,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 يعد اذي خوف هذا سبحان الله هو محرم هذا خايف وعد اللي يقدم خطو يزبح يبحث ولا محرم يا سبحان الله شي بشي نقذ منك يبش تبحث يك تبحث والدار عند المران هاركين <تصفيق> سبحان الله شي بشي نقذ منك اذي صلى الله مستعاد عليهم بك دماء يبحث <تصفيق> ليلك يا مش موجود يعني مؤذن سبحان الله تشوفه يعني انسان يعني Azudin haka, niszkul Azudin, hamdulillah niszkul ha, aصحاب dini, wygrał się, każdy jeden, nie ma kim się nie ma kiedy, nie nie nie تفضل إليك بعض من أخيار أو من ده مني إليك ما يسيرش تفضل ما كيشونان تبليخنوا عن الأعباد محمد الله والعصر ساعات يخلي المسيكيني سليك لا صلي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا وأنظر صلي ويجب عليك تصليها في مقتل لا يجوز تأخير الصلاة إلا في خوف أو مطار او سفر او مرض انسان مريض ما يلزمش يقبل الصلاة الجنا يجمع الطبل مع العصب ويجمع المغرب مع العشاء انسان مسافر يعمل جامعه واضح كذلك الله الله. في المطر عند المطر يجمع وهذا تعرفوها شاء الله غير ذلك لا يضطر تخدم يشاد نفس الوقت يضره منصور دير لي من انا راهي يدي يسمعنا لا تفهم الخدمه تخدم على عندي 100 ما نخليش الوقت يروح ما نخليش الوقت يروح تخلي في النهار اليوم والوقت نعرف اليوم فقط باه ما تخليش اليوم يعني ولا ما تخليش في وأنت والجميع وقت ضهر من أوله حتى يك العصر مش بعد تلمدهم بمية خمسة كوب أكبر واحد ينزل خمس دقائق خمس دقائق يعني إقامة الجمعة في إقامة إقامة في لا لا لا You're <laughs> a